فان خفتم أَلَّا لا تعدلوا فواحدا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك اجن لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن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 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا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 من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة, أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وَمَا تَكُونُ خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمَانُكُم مِنْ فَتَيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وحكما من اهلها إن يريد يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَرِفُونَ الْكَرِمَ عَنَّ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينَ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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا, لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعلض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران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 قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وَسَاءَتْ مصيرا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 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا نَّهُمْ فَلْيُبَثَّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك, أولئك سنؤتيهم سنكنيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم